الذين يظهرون منكم من نساءهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا يقولون مكرًا من القول وزورا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 129. لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 110. إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلوا 126. ونزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين 127. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 يَعُودُونَ لِمَأْنَهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكْ بِهِ اللَّهُ أَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ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 والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول اذا ناجيتم رسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان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 من نبي الله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 129. ونسبى الله هم المفلحون